في الحرب اسود لا نهى وصقور سميات في السماء صهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد تورثنا نحن في الحرب اسود لا نهى وصقور سميات في السماء صهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء نحن فرسان لنا الخيل مهود إن دع الداعي جبنا للنداء نحن فرسان لنا الخيل مهود إن دع الداعي جبنا للنداء إن دع الداعي جبنا للنداء في سبيل أو موت الفداء وإذا ما نصرة لبين النداء في سبيل الله نحيا ونموت العز أو موت الفداء وإذا ما تهدأ إلى لبين النداء في سبيل الله نحيا في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 طارنا نحو القتال وإذا ما أنزل الجو الرصاص جاوبته شم الجبال وإذا الحرب بدت أن يابها سارعت أطالنا نحو القتال نتحد الموت لا نخشى ودا نضرب الأعداء في سح النزال. نتحدى الموت لا نخشى وداه نضرب الأعدى في سح النزال نضرب الأعدى في سح النزال لا لغير الله لا نحن الجباه لا ولن نقضع إلا للإله منه نرج النصر وهو المرتجى إنه خالقنا جل علا ولغير الله لا نحن الجباه لا ولن نفضع إلا للإله منه نرج النصر وهو المرتجاه إنه خالقنا جل علا ليس من مات شهيداً ميتاً إنما في جنة الخلد الحياة ليس من مات تشهيد ميتا، إنما في جنة الخلد الحياة إنما في جنة الخلد الحياة طمدي يا أم جرح معلمي, معلمي أن جرح التاج إذ يعل الجبين، واذكر يا أخو بالفخر أخاً راح يسعى لقتال الغادرين بدي يوم جرح واعلمي أن جرح التاج إذ يعل الجبي واذكر يا أفت بالفخر أخا راح يسعى للقتال الغادرين وإذا ما شهيدا فاضخري وإذا عاد فبالنصر المبين وإذا ما شهيدا فاضخري وإذا مَا تَشَاهِدٍ فَبِالْنَصْرِ الْمُبِينِ وَإِذَا, وإذا عَادَ فَبِالْنَصْرِ الْمُبِينِ وَإِذَا مَا تَشَاهِدٍ